جيش من المشاعر كان الجيش العائد من خيبر يعبر حقولا من الشعر والمشاعر الجيش كان أشواقا إلى طيبة وأحاديثة الهج بالذكر والود اقترب علي فاتح خيبر من قائده صلى الله عليه وسلم وقد رأى معه خادمين وكأنه يستحضر رفض قائد الدولة لإعطاء ابنته فاطمة خادما ذات يوم اقترب فقال يا رسول الله أخدمنا فقال صلى الله عليه وسلم خذ أيه ما شئت فقال خر لي قال صلى الله عليه وسلم خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة فهل يا ترى أمر صلى الله عليه وسلم بضرب غيرهم قصة الخادم الآخر تجيب فقد منحه لصاحبه أبي ذر وقبل أن يأخذه قال له صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا تحير أبو ذر في انتقاء أعذب خير يقدمه لهذا العبد اليهودي ظل يبحث ويفكر وظلت القافلة تسير والوقت يمضي فشاهد صلى الله عليه وسلم أبا ذر مرارا والخادم ليس معه فناداه وسأله يا أبا ذر ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ قال أبو ذر أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته تغير أبو ذر كثيرا. غيره هذا القائد المتواضع فقد كان سريع الغضب وإن غضب لا يملك التحكم بنفسه حدث ذلك في مكة حين أوصاه صلى الله عليه وسلم بعدم الجهر بإسلامه فجهر ثلاثة أيام فضربه طواغيت قريش ثلاث مرات حتى كاد أن يموت بين أيديهم لم يخفف الضرب حدته بل زاده لكن درسين من نبيه صلى الله عليه وسلم أيقظاه ذات يوم اختلف مع أخيه بلال فقال له ابن السوداء شعر بلال بن انكسار وهو يعيره بأمه الحبيبة ومن من البشر يكره أمه فذهب إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم يشكو إليه كلمات لم يسمعها لم يسمعها إلا أيام أبي جهل وأميه غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فتم استدعاء أبي ذر فجاء فقال صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرء فيك جاهلية فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملؤوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذياً بخيلاً جباناً إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا أنسى يوم القيامة أما الدرس الآخر فتلقاه أبو ذر حين كان جالساً مع نبيه صلى الله عليه وسلم في المسجد فهمس صلى الله عليه وسلم بأبي ذر همس طالباً أن يريه أرفع رجل وأقل رجل في نظره فأشار إليهما فلما حدق النبي صلى الله عليه وسلم بهما تكلم ولما تكلم صلى الله عليه وسلم صدم أبو ذر صدمة غيرته حتى مات،